عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس السادس والسبعون من شرح المنظومة السفارينية في عقيدة أهل الأثر عقيدة أهل السنة والجماعة ونحن كما عودناكم أننا لا ندرس هذه العقائد لمجرد الاستماع ولمجرد الاستكتار من العلم فإن هذا الدين وهذا القرآن وهذه السنة إما أن تكون حجة لك وإما أن تكون حجة عليك والإنسان لا يتعلم هذا العلم كما قلنا لكم لمجرد الاستكثار وإنما يتعلمه للعمل وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن الفرق بيننا وبينهم أنهم مجردون وضوان الله عليهم كانوا يتعلمون العقائد في الميدان كانوا يتعلمون العقيدة في المواقف فالعقيدة موقف ومبدأ يقف فيه الإنسان بين يدي رب العالمين إما أن يثبت على هذا الدين وينصر هذا الدين وأن يخذل أو أن يخذل أصحابه وأن يخذل أصحاب هذا الدين وأن يخذل هذا هذا الدين هذه هي حقيقه العقيده والله جل وعلا قال قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني والناس في هذا الزمان على قسمين اي الذين يدعون الى هذا الدين قسم يدعو الى عباده الله جل وعلا وحده لا شريك له ويدعو الى طاعته ويدعو الى التحاكم اليه وقسم يركب العقيده ويركب الدين ويدعو الناس الى الدين وهو في الحقيقه انما يدعو الى نفسه ويدعو الى طاعته ويدعو الى التحكم اليه ويجعل اقواله وافعاله ملزمه لغيره مع اننا كما قلنا لكم ان الشرع اللازم للخلق جميعا هو قول الله جل وعلا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما عودناكم في كل مره اننا نذكركم بما مضى من الدروس الماضيه تكلمنا في المره الماضيه عن الحكم بغير ما انزل الله او ترك الحكم بما انزل الله وقلنا بان شرع الله عز وجل هو الشرع اللازم الذي يجب اتباعه واما اجتهاد الحاكم اجتهاد العالم فانما يسوغ اتباعه ولا يجب كذلك قلنا بان حكم الحاكم في القضايا التي اختلف فيها المتخاصمون عنده انما تلزم اولئك الذين تخاصم ولا تلزم الخلق ايضا تكلمنا عن مساله مهمه يطرحها كثير من الناس وهي استدلالهم بقول ابن عباس رضي الله عنه وقول قتاده وقول كثير من سلف وعلمائي هذه الامه ان الحكم بغير ما انزل الله او ترك الحكم بما انزل الله هو كفر دون كفر دون كفر وظلم دون ظلم وظلم وفسق دون فسق وذكرنا ايضا اقوال مخالفيهم وهو ان الحكم بغير ما انزل الله انما هو كفر اكبر مخرج عن المله وقلنا بان سبب الضلال كثير من الناس في هذا الموضوع انهم اخذوا بظاهر من القول اي اخذوا ببعض قول الله جل وعلا او اخذوا ببعض قول النبي صلى الله عليه وسلم او اخذوا بفهم دون فهم فقول ابن عباس رضي الله عنه الذي يحتج به مرجئه هذا الزمان ممن يلعقون احذيه السلاطين انما له مجاله وله مكانه والله لو كان ابن عباس موجود في هذا الزمان ما كان مكانه لو كان تحت سلطان هؤلاء الناس ما كان مكانه الا في اقبيه سجونهم ولعل بعض الذين يستندون الى قوله لعلهم ممن يناظره او يناصحه لكي يطيع وليا نعمتهم كذلك احتج الخوارج ايضا باقوال من كثر او بظواهر من القران وظواهر من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن كما قلنا لكم في اكثر في اكثر في اكثر من مره ان احاديث وايات الله جل وعلا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وايات الله جل وعلا تتعاضد ولا تتعارض ولا يجوز لنا ان نضرب بعضها ببعض وان اهل السنه وسط بين فريقين بين فريق غلا وبين فريق فرط وجفاه اهل السنه والجماعه كما قال عبد عمر بن عبد العزيز او قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دونهم مقصر وما فوقهم محسر وهم كما قال عنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوم اختارهم الله عز وجل لصحبه نبيه اي اصحابي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال اعمق هذه الامه علما واقلهم تكلف فاذا يجب علينا ان نجمع بين اقوالهم والا نضرب قول الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض والذي يستقرئ نصوص الشريعه والاستقراء كما قلنا لكم كما قال اهل العلم الاستقراء التام حجه قطعيه الاستقراء التام حجه قطعيه وكذلك الاستقراء الناقص حجه ظنيه الاستقراء الناقص حجه ظنيه اذا الاستقراء التام حجه قطعيه ولذلك كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه ايضا من باب التذكير ان من تكلم في مسائل العلم لابد له ان يجمع جميع الاقوال والا يتكلم بقول ويترك القول الآخر فقول بعضهم أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر ودون تفصيل هذا قول غير صحيح بل صاحبه ناقص وكذلك قول من قال بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر دون تفصيل أيضا هذا قول ناقص وإنما الصحيح في ذلك كما قال أهل العلم أن الاحكام الغائيه تتنزل على العلل الغائيه هنالك غايه في الحكم وهنالك غايه في المناط يعني غايه الكفر هنالك كفر اكبر وهو غايه الكفر وهنالك كفر وسطي وهنالك كفر اصغر وهنالك مناط غايه تحققت انسان فيه كل العله وبعض الناس تحققت فيه جزء العله فاذا تحققت في الانسان كل العله فلا بد من وقوع كل الحكم في حقيقته وبحقيقته كما استدللنا لكم بقوله صلى الله عليه وسلم ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا امن خان واذا وعد اخلف فهذه تتنزل على المنافق المحض وتتنزل على غير المنافق المحض من كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق ومن تحققت فيه كامل العلل بمعنى انه كذب على الخلق وكذب على الله جل وعلا فحقيقه سيكون كافرا في الباطن سيكون كافرا في الباطن فاذا الانسان كذب على الله عز وجل وكان من من قال الله عز وجل فيهم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون فهذا يكون فيه خصله من النفاق وهي خصله مخرجه من المله فيكون الانسان في ظاهر امره مسلم وفي حقيقه امره اي ما بينه وما بين الله جل وعلا منافقا في الدرك الاسفل من النار فهذا اذا تحققت فيه غايه العله اي غايه الكذب اي انه يكذب على الله ويكذب على الناس ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخادع الله ويخادع الرسول صلى الله عليه وسلم ويخادع المؤمنين فهو منافق محض هو في الدرك الاسفل من النار أما إن كانت فيه خصلة من نفاق أو خصلة من تلك العلة خصلة من تلك العلة بمعنى أن فيه نوعا من الكذب فهذا أيضا فيه جزء من العلة وفيه جزء من المناط ويتنزل عليه قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا أتوا من أخران وإذا وعد أخلف ولذلك شعب الكفر تتفاوت وشعب النفاق تتفاوت تتفاوت ويتنزل هذا الحديث على نفاق دون نفاق ويتنزل غيره من الاحكام ايضا على كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق فيقال عن الكاذب وعن الخائن الذي يخون الناس وعلى الذي لا يثمن على الامانات يقال عنه منافق لكنه نفاق دون نفاق نفاق دون نفاق لانه تحقق فيه جزء من المناط وبالتالي اي العله فتحقق فيه جزء من الحكم اما من كان تحقق فيه عله الكذب اي عله الكذب الكامله ومناط الكذب كامله بان كذب كما قلنا لكم على الله وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب على الناس فهذا فيه مناط كامل ويتنزل عليه حكم كامل وهو النفاق الاكبر الذي يكون صاحبه في الدرك الاسفل من النار وكذلك ترك الحكم بما انزل الله اما ان يكون تركا في واقعة واما ان يكون تركا لاحكام الله جل وعلا فالذي يترك الحكم في الواقعة مع بقائه على حكم الله جل وعلا كما كان بنو اميه حينما سئل ابو مجلز من قبلي نفر من الاباضيه حينما سالوه عن قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون احق هو في كل مره كان يقول نعم فقالوا له ما بالهم يعني ما بال بني اميه فقال انه دينهم الذي به يدينون وبه يعملون واليه يدعون فانهم تركوا شيئا من ذلك اي تركوا من العمل من العمل به او فيه ببعض الاشياء عالموا بانهم قد اصابوا ذنبا قال والله انك لتفرق قال والله لعنتم ما حقوا بالفرق مني فاذا تركوا جزء العمل وتركوا التطبيق يختلف عن ترك الدين فهؤلاء لم يتركوا الدين ولم يبدلوا الدين ولم يب... ولم يبدلوا الشرع ولذلك كان فيهم جزء من الكفر كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق اما لو كان حالهم انهم تركوا الشرع المنزل على محمد بن عبد الله وعدلوا الى ما سواه من الشرائع فقد تحقق فيهم كامل الترك فتحققت فيهم كامل العله وكامل المناط فيتنزل عليهم الكفر الاكبر الذي ذكره ابن كثير عليه رحمه الله في البدايه والنهايه حين قال فمن فعل ذلك كفر وخرج من المله باجماع المسلمين وكذا قول لحزم عليه رحمه الله حيث قال فمن قال فمن, فمن فمن فمن اسقط فرض او بعض فرض او زاد فرض او بعض فرض او اسقط حد او بعض حد او زاد حدا او بعض حد او حرم محللا كلحم الكبش او حرم او حل محرم كلحم الخنزير كفر وخرج من المله كفر خرج من المله فهنالك ترك للشرائع وهنالك ترك لتطبيق هذه الشرع ولا يجوز ان يسوى بين هذه المسائل وللعلماء كما قلنا لكم مصطلحات بعضهم يقولون ترك للعمل وترك لجنس العمل وبعضهم يقولون ترك للعمل وترك للالتزام بالعمل لهم يعني تفصيلات كثيره ولا مشاحه كما قال اهل العلم في الاصطلاح ما لم يخالف هذا الاصطلاح نصا اي لم يخالف شرعا كذلك قال الشيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله حينما تكلم عن الشريعه ان بعض الناس يظن ان الشريعه مختصه بما يحكم به الحاكم من السياسات الملكيه قال وهذا جهل وخطا منهم هذا جهل وخطا منهم اذ ان لفظ الشريعه يكون يعم كل ما شرعه الله عز وجل بعض الناس فقط يتصور الحكم بغير ما انزل الله في قطع الايدي في عدم قطع الايدي في عدم رجم الزاني في عدم اقامه في عدم جلد الزاني في جلد الذي يعني يتكلم في اعراض الناس هذا جزء من الشريعه وظن بعض الناس ان التبديل فقط في هذه المسائل هو خطا محض هو خطا محض بل الشريعه يدخلها التبديل سواء في الصلاه او في الزكاه او في الحج ولذلك حينما نبين احكام الله عز وجل في التبديل للناس نقول هبوا ان الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله عادوا فحكموا بما انزل الله بمعنى انهم اقاموا الحد على الزاني فجلدوه او رجموه ان كان محصنا وجلدوا شارب الخمر وقطعوا يد السارق فولكنهم في المقابل اسقطوا بعض الاحكام الشرعيه كالصلاه والزكاه والحج اي يكفرون ام لا يكفرون فسيقول هؤلاء المرجعه المرجئه نعم يكفرون وما حاله يعني الحكام الموجودون في هذا الزمان يختلف عن حال حكام بني عبيد للعلم حكام بني عبيد كانوا يحكمون بالشريعة فيما بين الناس في السياسات الملكية إلا أنهم أسقطوا الشرائع أسقطوا الشرائع عن الناس بمعنى الصلاة والزكاة والحج كان هناك لهم كلام في هذه المسائل ولذلك بعض الناس قد يستغرب أن صلاح الدين كان وزيرا عند الحاكم العبيد لانه يظن ان التبديل الذي كان في زمانهم ان كان إن انما كان في اقامه الحدود مع اننا نعلم علما العلم علم اليقين مثلا ان الروافض الاثني عشريه في ايران لا زالوا يقيمون الحدود لا زالوا يقيمون الحدود فيرجمون ويجلدون وهنالك صور مصوره في اقامتهم للحدود لكن التبديل قد يكون في في مكان او في زمان باسقاط احكام العقوبات دون احكام العبادات ويكون في زمان دون زمان ومكان دون مكان في اسقاط العقوبات دون العبادات يعني يعني بمعنى الروافض تجدهم عليهم لعنه الله والقرامطه او العبيديين اسقطوا ماذا اسقطوا العبادات ولم يسقطوا العقوبات الشرعيه ولم يسقطوا العقوبات الشرعيه في هذا الزمان اسقطوا العقوبات الشرعيه واحلوا محلها العقوبات الوضعيه لكنهم لم يسقطوا العبادات الشرعيه هذا اصل يجب ان يتفطن له ان التبديل فقط لا يدخل على قضيه اقامه الحدود واقامه العقوبات العقوبات جزء من هذا الدين العقوبات جزء من هذا الدين اذ ان الدين مفهومه اشمل من ذلك الدين منهج حياه كامل الدين منهج حياه كامل هنالك سياسات كما يقال اقتصاديه وسياسات خارجيه وداخليه وهنالك احكام متعلقه في الجهاد واحكام متعلقه في العبادات الصلاه والزكاه والحج والصيام قد يدخل بعضها تبديلا ولذلك قال ابن حزم كما ذكرنا لكم ان الاسقاط قد يكون في الفرض فان اسقط فرضا او بعض فرض او زاد فرضا او بعضه فرض او اسقط حدا او بعض حد او زاد حدا او بعضه حد او حلل محرما كلحم الخنزير او احل او حرم محلا كلحم الكبش قال كفر وخرج من المله كفر وخرج من المله هذا يعني ملخص ما ذكرناه لكم في المره السابقه ان الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله ان تحقق فيه الترك الكلي حكمنا عليه بالكفر الكل ان بلغ غايه الترك حكمنا عليه بغايه الكفر وان ترك بعض الترك حكمنا عليه ببعض هذا الحكم فهو يدور بين غايه الحكم وبين اقل الحكم وكذلك اصحاب المعاصي واصحاب الذنوب يدورون بين هذه الاحكام وبين المعاصي درسنا في هذا اليوم ان شاء الله يعني له ارتباط بالدرس الذي ذكرناه في الماضي وهو درس يتكلم عن التشريع مع الله جل وعلا او التشريع يتكلم عن التشريع مع الله جل وعلا فالتشريع كلنا نسمع دائما كلمه التشريع وان التشريع هو حق خالص لله جل وعلا نحن كما قلنا لكم ان شرع الله جلا وعلا ينقسم الى قسمين حينما نقول التشريع في يعني في في مصطلحاتنا اي مصطلحات اهل السنه والجماعه او مصطلحات المسلمين فانما نقصد بذلك الحكم الديني الشرعي الحكم الديني الشرعي حكم الله جلا وعلا حينما نقول ان الحكم الا لله الا له الخلق والامر ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ولا يشرك في حكمه احد إنما نقصد تفرد الله جل وعلا في الأمر والنهي والإباحة ووضع الأسباب والشروط والموانع أو ما يسمى بالأحكام الوضعية الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية وعرفنا لكم بأن الحكم الشريع أي التشريع هو خطاب الله أي كلام الله المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف من حيث انه مكلف به او كما عرفه بعضهم هو كلام الله المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تخييرا او وضعا هذا هو الحكم الشرعي وهذا الحكم الشرعي بعض الناس يخلط في مساله التشريع يخلط التشريع المحب مع التشريع المنسوب الى الشرع التشريع المنسوب الى الشرع هنالك تشريع محب يوجه اي يشارك او بعض الناس ينفيه عن الله عز وجل وينسبه لبعض المشرعين من البشر وهنالك التشريع المنسوب الى الله جل وعلا فاذا التشريع مقصا ينقسم الى قسمين عند العلماء تشريع يدعيه المشرع مع الله سبحانه وتعالى وتشريع ينسبه المشرع الى الله جل وعلا فاذا لابد من الانتباه الى هذه المساله اذا المشرعين قد ينسبون هذا التشريع لمن لله جل وعلى ونسميهم مشرعين ومشرعين لا ينسبون هذا التشريع إلى الله جل وعلا أو أقرب مثال أنك تجد مثلا بعض المشايخ وبعض العلماء يتكلم بشرع زائد لكن ينسب هذا التشريع إلى من؟ إلى الله جل وعلا وينصب على ذلك أدلة ويقول بأن هذا من شرع الله عز وجل ويقول قال الله جل وعلا كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا نوع من التشريع وقسم اخر وهم العلمانيون يا الذين يقولون دعم لله لله ومال لقيصر لقيصر ويقولون ان التشريع ليس خاصيه من خصائص الله جل وعلا بل شعارهم كشعار الذين خرجوا على الكنيسه اشنقوا اخر ملك بامعاي اخر قسيس وان التشريع هو حق للجماهير التشريع انه حق للجماهير او حق للملك او حق للحاكم او حق للوزير او حق لمجلس النواب او حق لمجلس الشعب هذا يعني كله نوع من انواع التشريع ومن الحكم بغير ما انزل الله فبعض المرجئه واذناب المرجئه والله يعني لا يستحقون اسم مرجئه لانك حينما تقرا عن المرجئه السابقين تجد عندهم ديانه وعندهم تدينا وعندهم ورعا لا كورع هؤلاء بل تجد كثيرا منهم كان في عدوه وكان الحكام الاخرون في عدوه يكفيكم ان الجعد بن درهم ذبح خالد بن عبد الله القصري خالد بن عبد الله القصري لم يكونوا منافقين كحال هؤلاء المرجئه الذين ينتسبون الى مذهب اهل السنه والجماعه ومع ذلك هم من انجس خلق الله ليس حالهم كحالي محمد بن ترامس السجستاني الذي يعني حبس 10 سنين حتى يتراجع عن معتقده وبقي مصمما على معتقده فحتى علما ليس في حال هؤلاء ولا على درجتهم في العلم وفي الفهم بل هم يعني كما يقال عنهم بهائم على رؤوسها عماء فقط وكما قال عنهم الشاعر قال مهلا هداك الله قد لبست ازيا به على الورا لبسته امامه بيضاء فوق الهامي وجبه واسعه الاثمام وكتب مرصوصه الصفوف على الكناب وعلى الرفوف حظك منها ان تقلب الورق ولم تصل للحلم منها والمرق بل هم يعني كما يعني قال بعض اهل العلم عنهم قال خلق الله للحرب رجالا ورجالا لقسعه وثريد يعني غايه ما يجدونه هو اكل الطعام وملء هذه القروش و الاخ واخذوا الفلوس وبعد ذلك يقولون ولي عن ولي نعمتهم انه ولي امرهم انه ولي امرهم وولي امر المسلمين فاذا الشرع التشريع هو حق خالص لله جل وعلا كما ذكرنا والمشرعون الذين خرجوا عن شرع الله عز وجل ينقسمون الى قسمين قسم ينسب هذا الشرع الى الله جل وعلا وقسم لا ينسب هذا الشرع الى الله جل وعلا بل ينفيه عن الله ويزعم انه حق خالص للبشر وان حكم الله جل وعلا انما هو حكم تفريدي ديكتاتوري او كما يسمونه الحكم المطلق الحكم المطلق فالحكم المنسوب الى الشرع ينقسم كما قسم اهل العلم من باب الفائده الى ثلاثه اقسام ينقسم الى ثلاثه اقسام شرع منزل شرع منزل وهو الذي انزله الله عز وجل سواء من كتاب او من سنه فهذا يجب على الخلق اتباعه هذا يجب على الخلق اتباعه ولا يسوغ مخالفته ويجب محاربه كل او كل من خرج عن هذا الشرع لقوله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فمتى كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب المقاتله على هذه على هذا الشيء حتى يكون الدين كله لله الشرع الاخر وهو الشرع المؤول الشرع الاخر وهو الشرع المؤول وهو اجتهاد العلماء وهو اجتهاد العلماء وهذا الشرع يسوغ اتباعه ولا يجب يسوغ اتباعه يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يجوز ان يقول فلان ان قال ان كلام فلان يلزم الجماعات الفلانيه ويلزم الرجل الفلاني هذا كلام مخالف للشرع ومخالف لدين الله جل وعلا إذ تقرر عند اهل السنه والجماعه ان كلام العلماء يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يجب ودعوه بعض الناس ان اقوالهم يجب اتباعها هذا لا يخلو من احد امرين اما ان يكونوا امراء فيلزمون الناس باوامرهم ولا يلزمونهم بعقائدهم فهذا يسوغ ان كانت لهم يعني ان كان لهم امر فيما لا يخالف شرع الله جل وعلا او انهم يلزمون الناس باعتقاداتهم وبما يذهبون اليه من مذاهب فهذا دين وشرع مع الله عز وجل بل منازعه لله عز وجل في ربوبيته وفي اولويته ودعوه للناس ان يتبعوهم من دون الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى لا يشرك في حكمه احد النوع الثالث من الاحكام وهو الشرع المبدل الشرع المبدل الشرع المبدل وهو الشرع الذي يثبت عن طريق كما يقول اهل العلم عن طريق الشهادات الزور وعن طريق الحكم بالجهل والظلم بغير العدل او يؤمر فيه باقرار الباطل لاضاعه الحق مثل الانسان مريض مثلا يجبرونه مثلا على بعض بعض الاشياء فلهذا كله يسمى حكم مبدل ايضا الاحكام التي تصدر من الحكام الذين يلتزمون ان شاء الله عز وجل لكن ياتي شهاد الزور فيشهدون امامهم وهم لا يعلمون فيحكمون بناء على شهادات حصلت امامهم فهذا ايضا يسمى شرع مبدل قال شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله قال وان كان الحاكم الذي لم يعرف باطن الامر اذا حكم بما ظهر له من الحق لم يأثم فقد قال سيد الحكام صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحنبي حجه من بعض وانما اقضي بنحو ما اسمع فمن قضيت له له بشيء من حق اخيه فلا ياخذه فانما اقطع له قطعه من النار اذا قد يكون ايضا لو حكم فيه سيد الخلق يعني هذا الحكم حكم فيه بسبب ان هنالك من لبس عليه هذا يعتبر الحكم في هذه القضيه من الشرع المبدل لا يجوز لمن يعلم حقيقه التزوير وحقيقه التبديل ان ياخذ بهذا الحكم ويدعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم له به بل هذا فيه شبه من اليهود الذين قال الله عز وجل عنهم ان انوتيتم هذا فخذوه ان لم تؤته فاحضروا قالوا ناتي الى محمد صلى الله عليه وسلم او الى هذا النبي فنتحاكم اليه فان وافقنا فاننا نحتج على الله جل وعلا ونقول نبي من انبياءك حكم بهذا وان خالفنا ولم يحكم بما نريد لم ناخذ به لم ناخذ به فالله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا تاخذه فانما اقتطع له قطعه من النار فاذا الاحكام المنسوبه الى الله عز وجل تنقسم الى ثلاثه اقسام شرع منزل يجب اتباعه وشرع مؤول لا يجب اتباعه ولا ولا ولا يلزم ان يتبعه احد من الناس بل يسوغ اتباعه متى ظهر الحق في خلافه أو, او او جاء المجتهد بدليل في الكتاب من الكتاب والسنه وجب اتباعه لظاهر الكتاب ولظاهر السنه لا لوجوب اتباع هؤلاء العلماء لا الوجوب اتباعها ولا العلماء النوع الثاني من التشريع وهو التشريع الذي لا ينسب الى الله جل وعلا لا ينسب الى الله جل وعلا ولذلك لا يجوز ان يذر التراب والرماد في وجوه عباد الله جل وعلا ويقال لا يكفر المشرع مع الله سبحانه وتعالى الا اذا نسب هذا الكلام الى الله جل وعلا ولقد سمعناها مره يعني كنا في مناقشه ومناظره مع الضال الافاك الاثيم المبتدع حذاء السلاطين علي الحلبي حينما احتجاج عليه بقول ابن كثير عليه رحمه الله فمن ترك الشرع المبدل المنزل على محمد بن عبد الله فاخذ يقول انما كثر انما كثر لانه نسبه الى من نسبه الى الله جل وعلا لانه كما قال ابن كثير انه كان يصعد الى الجبل ويقول بان الله عز وجل اوحى اليه هذه الاحكام نعم كان يقول هذا الكلام لكن هذا الكلام مناط اخر في التكفير مناط اخر في التكفير اذا ان الانسان قد يستحل شرب الخمر وقد يستحل السجود للصنم فنقول للذي استحل شرب الخمر بانه قد جمع بين ذنبين بين ذنب المعصيه وبين ذنب الكفر في الاستحلال المعصيه شرب الخمره واستحلها فجمع بين ذنبين ذنب هو معصيه وذنب هو كفر لكن من استحل السجود للصنم فنقول بانه قد جمع بين كفرين جمع بين كفرين اذ انه يكفر بسجوده للصنم فقط ويكفر باستحلاله للسجود للصنم فقط وان جمع بينهما جمع بين كفرين فجمع بين كفر وكفر فصار الكفر عنده كفرا مغلظا فصار الكفر عنده كفرا مغلظا وكذلك التشريع مع الله جل وعلا ان كان تشريعا محضا ونسبه الى الله جل وعلا فقد جمع كفرين كفرا بانه كذب على الله جل وعلا قال الله جل وعلا لا تقولوا لما تصفوا الاسرهكم بالكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترو على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذبه لا يفلحون وكفر لانه شرع من الدين ما لم ياذن به الله اما من لم ينسب ذلك الى الله جل وعلا فقد جمع او اتى بنوع واحد من انواع الكفر دائما الناس استمعوا نسمع كلمه التشريع التشريع التشريع التشريع تشريع ايها الاخوه يعني كما يعرفه يعني اهل التشريع انفسهم والمشرعون الذين يشرعون مع الله جل وعلا يقولون هو سن القواعد القانونيه هو سن القواعد القانونيه بواسطه السلطه التي يمنحها الدستور للمختصين بذلك المختصين بذلك فاذا هؤلاء يتكلمون عن قواعد كليه يسنها القانون يقولون سن القواعد القانونيه بواسطه ماذا السلطه التي يمنحها الدستور يمنحها الدستور فاذا هنالك قاعده كليه هنالك قاعده كليه يسير عليها الجميع ولا يجوز لاحد ان يخالف هوادي القاعده كما قالوا يعني تكون قاعده عامه لكل الناس لا تختص باناس دون دون اناس ولا بافراد دون دون افراد ولا بمكان دون مكان ولا بزمان دون زمان فهي قاعده كليه عامه تشمل جميع الافراد وتشمل جميع الاماكن وتشمل تشمل جميع الازمان فهذا هو مسمى التشريع عند هؤلاء الناس مسمى التشريع عند هؤلاء الناس الان المشرعين حينما يشرعون بعض الناس يتلبس عليه يعني قولهم ان الاسلام مصدر من مصادر التشريع الاسلام مصدر من مصادر التشريع فاذا قالوا تلك الكلمه يقولون بان هذا الكلام وان هذه الماده الدستوريه كفر محض مخرج عن المله اذ جعل الاسلام مصدرا من مصادر التشريع ثم ياتي بعد ذلك بعض الاغبياء او بعض الخبثاء ف يزعم ويقول نحن قد عدلنا الدستور وجعلنا الاسلام هو المصدر الوحيد والرئيس للتشريع هو المصدر الوحيد والرئيس للتشريع فيصفق لهم بعض الجهال ويصفق لهم بعض الاغبياء ويظنون بان هؤلاء الناس قد اتوا الامر من مكانه وانهم قد حكموا الشرعه وحكموا الشريعه فنقول لهؤلاء مهلا مهلا ففلا فان هذه المساله لا تختلف عن سابق عن سابقتها اذا اننا لما قلنا بان الاسلام هو مصدر من مصادر التشريع علمنا بان هنالك مشرعا وان هذه المصادر ليس لها اي قيمه الزاميه الا بعد ماذا الا بعد اقرار المجلس التشريعي وتوقيع هذا المجلس على هذا التشريع ومن ثم الزام السلطه التشريعيه لهذا القانون ومعاقبه من ترك هذا القانون اذا هذا التشريع او هذه المصادر لا ليس لها اي قيمه ليس لها اي قيمه سواء كانت العرف او كان الاسلام او كانت اليهوديه او كانت النصرانيه او كان القانون الفرنسي او كان القانون القانون البريطاني ليس لها اي قيمه حتى يوافق عليها المشرع سواء كان هاول المشرعون نوابا او كانوا ملوكا او كانوا علماء او كانوا كما يسمونهم مجلس شوره لا يصبح لهذا التشريع اي قيمه حتى يوافق عليه هؤلاء الناس اذا المرجعيه في الزام هذه الاحكام ليست لله جل وعلا وليست القانون الفرنسي وليست القانون البريطاني انما المرجعيه في ذلك الى المشرعين فاذا سيمر سيكون هذه ماده يرجعون اليها كذلك لو قلنا بان الاسلام هو المصدر الوحيد والرئيس للتشريع نفس الكلام يعني الاسلام ليس له اي قيمه وليس له اي اعتبار حتى يعرض على مجلس الشورى او يعرض على مجلس النواب او يعرض على مجلس الشعب او يعرض على المؤتمر العام بعد ذلك ان اقره ورضي به ارضيه وان لم يرضى به او لم ياخذ به فلا يعتبر هذا الاسلام او هذه المواد لا تعتبر تشريعا فاذا اخذت يعني مصداقيتها وقوتها في الالزام بالزام هؤلاء الناس لها والله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم الشريعة هي التي تحكم ولا يحكم عليها الشريعة هي التي تحكم ولا يحكم, ولا يحكم عليها الله جل وعلا يقول فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إذن الشريعة حاكمة وليست بمحكومة الشريعة هي التي تعرض عليها المسائل ومن ثم هي التي تعرضها تحكم من وافقت الشرع هي التي حكمت وان خالفت الشرع هي التي ردت لا ان لا انها هي التي تعرض على الشعب وتعرض على الناس ومن ثم نسلم لها او نسلم لمجلس الشعب تسليمه الذي يقول بان الشريعه المصدر الرئيس والوحيد للتشريع للتشريع كانه قال وما كان لمواطن ولا مواطنه اذا قضى المشرعون امرا ان يكون لهم الخيره في امرهم اذا هي الشريعه التي تعرض على ماذا تعرض على المشرعين وفي الاسلام العكس الاحكام والافعال هي التي تعرض على ماذا على الشرع ان وافقت الشرع اخذنا بها وان خالفت الشرع رددناها على صاحبها كائنا من كان ولذلك قال الامام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر الان عندنا يعني ايضا في فيما يتعلق بمساله التشريع هناك مساله البدع مساله البدع البدعه نوع من انواع التشريع البدع نوع من انواع التشريع وهي تشريع يعني زائد في دين الله جل وعلا بل هي كما قال عنها الشيخ الاسلام ابن ديميا البدعه كل ما لم يدل عليه دليل شرعي البدعه هي كل ما لم يدل عليه دليل شرعي هذه البدعه تتفاوت من بدعه صغيره الى بدعه ماذا الى بدعه كبيره مخرجه عن المله اذ انها في الاصل تشريع اذ انها في الاصل تشريع فالان كما قلنا لكم هنالك كفر اكبر وهنالك كفر اصغر كذلك البدع منها ما هو كفر اكبر ومنها ما هي تصل الى حد المعصيه تصل الى حد المعصيه فالمعصيه يعني كما قال يعني اهل العلم متفاوته وهي امر يعني منضبط ومعلوم بانها معصيه ومخالفه لله جلى وعلا ومخالفه للرسول صلى الله عليه وسلم والتشريع المطلق وتشريع مع الله جل وعلا وكفر مخرج عن المله اهل, أهل البداع يعني كما ذكر اهل العلم متفاوتون بين التشريع بمعنى التشريع المطلق الذي يكفر صاحبه والتشريع غير التشريع المطلق الذي يصل صاحبه الى المعصيه اذا البدعه كما قال اهل العلم هي واسطه بين الطرفين ننظر اليه هي واسط بين طرفين اذا كانت اقرب للتشريع المطلق فهي كفر مخرج عن المله واذا كانت اقرب الى المعصيه فهي معصيه وللعلم كل بدعه ضلاله كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وكل ضلاله في النار والبدعه كما قال الامام الشاطبي عليه رحمه الله كل بدعه تشريع زائد او تقييد للاصل الصحيح اما تشريع زائد او تقييد للاصل الصحيح وهو ما يسميه بعض الناس بالبدعه الحقيقيه والبدعه المركبه اذا بدعه نوع من انواع التشريع البدعه نوع من انواع التشريع يعني انه تشريع ليس من عند الله جل وعلا عندنا مثلا الصلاه هذه الصلاه حكم شرعي اي تشريع من الله جل وعلا الان البدعه تدخل على الصلاه اما ان تكون بدعه حقيقيه واما ان تكون بدعه مركبه اما ان تكون تشريع زائد واما ان تكون تقييد للاصل الصحيح وبالمثال يزول الإشكال بالمثال يزول الإشكال مثلا لو أن قوما أحدثوا مثلا صلاة سادسة صلاة سادسة هذا يسمى شرع زائد شرع زائد زاد, زاد صلاة فمن زاد فرضا أو بعض فرض كما يقول ابن حزم عليه رحمة الله أو أسقط فرضا أو بعض فرضا صرف او زاد حدا او بعض حد او اسقط حدا او بعضه حد هذا شرع زائد هذا شرع زائد بمعنى انه اتى بشرع جديد هذه تسمى بدعه حقيقيه هذه تسمى بدعه حقيقيه الان تقييد النوع الثاني من انواع البدع ونوع من انواع التشريع وهي تقييد للاصل الصحيح تقييد للاصل الصحيح مثاله ما يسمى بدع المركبه ان الله عز وجل امرنا بالصيام مطلقا بالتنفل بالصيام امرنا ان نصلي نصلي دائما السنن ونقوم الليل الان البدعه قد تدخل على الامر المشروع تدخل على الامر المشروع لو انسان صام نصف من شعبان عادي ما في شيء لكن لكن لما يعني قيد بعض الناس وقالوا ان من صام نصف من شعبان فلو كذا وكذا او صيام يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو لم يكن هنالك مولد النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لنا ان نصوم نعم نصوم لو اردت ان اصوم اليوم وغدا وبعد غد وبعد غد مثلا اصوم ايام معينه او اصوم يوما بعد يوم او كلا يومين هذا الصيام في اصله مشروع ولا مش مشروع مشروع ادنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ان يقيد مثلا نصف من شعبان ان من صام النصف من شعبان فله كذا وكذا او من قام ليله الجمعه فله كذا وكذا او من قام ليله العيد فله كذا وكذا او من صام حتى في اخر يوم من رمضان حتى يعني ياتي حتى يوصل العيد فله اجر سنه فله اجر كذا الان هذا هذا تقييد للاصل الصحيح تقييد للاصل الصحيح فتقييد له في الوقت وتقييد له في فصارت العباده مخصوصه فالان صارت هذه البدعه بدعام مركبه بدعه صارت هذه بدعه بدعام مركب مركب ماذا مركبه من اصل صحيح ومن اصل فاسد من اصل صحيح ومن اصل فاسد فهذه المساله يجب ان ينتبه اليها الجميع اصل وهذا الشيء يجب الانتباه له الجميع الان التشريع كما قلنا لكم هو حق خالص لله جل وعلا حق خالص لله جل وعلا الان البعض اهل الباطل يرقعون للمشرعين مع الله جل وعلا يعني قلنا لهم حاكم بغير ما انزل الله ان حكم بغير ما انزل الله. بمعنى شرع مع الله جل وعلا قلنا لهم بانه كافر خارج عن المله بنس قوله الله جل وعلا ام لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله بقول الله لقوله جل وعلا ان الحكم الا لله بقوله لقوله جل وعلا الا له الخلق والامر بقول الله جل وعلا, وعلا فحكم الجاهليه يبغون احتجوا علينا يعني بشبه كثيره تحتجوا علينا بشبه كثيره هذه الشبه يجب يعني على طالب العلم وعلى الداعي ان يتعلم احتجوا بايات واحاديث احتجوا ايضا بما سنه الخلفاء الراشدين المهديين احتجوا بالاحاديث الضعيف احتجوا بمساله الاستحسان احتجوا بفتيا القلوب فالمسلم يعني يجب ان يكون عنده نبذه في هذه المسائل لكن دائما كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه اول شيء على الانسان يتعلم الاصل العام الاخوه دائما يتعلمون رد الشبه فقط يتعلم رد الشخص الذي يتعلم مبطلات الصلاه ولا يتعلم الصلاه هذا ما استفدنا منك انت تتعلم مبطلات الصلاه ولا تتعلم احكام الصلاه الانسان يجب عليه ان يتعلم احكام الايمان اولا بعد ذلك يتعلم احكام كفر يتعلم احكام الايمان علما بانه اذا ترك الايمان كفر فالمطلوب من المسلم ان يتعلم الايمان لا ان يتعلم احكام نقض الايمان يعني يتعلم احكام الصلاه لا يتعلم احكام نقض الصلاه فاذا الانسان يبدا دائما يتعلم الاصل ولا يتعلم الفرع يتعلم المحكم ثم بعد ذلك يتعلم ويفهم المتشابه وبعد ذلك يفهم المتشابه فالمحكم علمناكم اياه وذكرنا لكم يعني بعضه وهو ان التشريع حق خالص لله جل وعلا وان هنالك تشريعا منسوبا الى الله جل وعلا تشريعا منسوب لا ينسب الى الله جل وعلى الان يعني ابى بعض الناس والا نذور وابى بعض الناس الا ان يشوه هذا الدين وصار حقيقه حالهم كحال القرامطه وحال الباطنيه وحال النصيريه وحاله الدرزيه الذين يقولون بان للبال القران ظاهرا وباطن بل حالهم اشد في حقيقه الامر يحتجون بقول الله جل وعلا مثلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم على نفسه العسل أو بعضهم يقول قد حرم على نفسه التسري أو بعضهم يقول قد حرم العسل والتسري ويحتجون بقول الله جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل وعلى نفسه من قبل أن تنزل التراف يقولون بأن قد حرم مصرائيل اي يعقوب عليه الصلاه والسلام قد حرم على نفسه ماذا بعض الطعام يحتجون ايضا بقول ذلك الرجل الذي يعني قال يا رسول الله ان اذا اكلت اللحم انتشرت ان حرمت اللحم على نفسي فساله صلى الله عليه وسلم لما لما قال اني اذا اكلت اللحم انتشرت للنساء فقال له صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم فمؤمن انت قال نعم قال فكل فكل فامره صلى الله عليه وسلم ان ياكل اللحم بل ان الله عز وجل انزل قوله تعالى يا ايها الناس كلوا من طيباتي ما حل الله لكم فالان يحتجون باحاديث كثيره في الذين يعني كعثمان بن مظعون وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه حينما حرموا على انفسهم النساء وحرموا على انفسهم النوم وحرموا على انفسهم الطعام حتى ان بعضهم اراد ان يقطع ذكره وان يترهب فهؤلاء يعني جميعا يعني يحتجون بافعالهم ويقولون يعني لما تكفرون الحكام وقد يعني حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وحرم عقوب على نفسه وحرم ذلك الصحابي على نفسه وحرم كثيرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه ويحتجون بهذه المتشابهات ويعني كما قال الله جل وعلا منهم ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل فنقول لهؤلاء حقيقه ان التحريم يعني يطلق على عده امور قد يطلق على التحريم الحقيقي وهو التشريع المطلق وهذا لا شك ان فاعله كافر خارج من المله ويطلق التحريم ايضا على المنع يطلق التحريم على المنع ويطلق التحريم يعني التحريم عن المنع بمعنى بالمعنى اللغوي بمعنى اللغوي كيعني كما قال الشاعر حرام على عيني ان تبقا حتى الاقيك يا هند حتى الاقيك يا هند وكما قال امرؤ القيس جالت علي لتصرعني فقلت لها اقصري ان امرؤ ان صرع عليك حرام فالتحريم قد ياتي بالمعنى اللغوي وهو معنى المنع بمعنى المنع فاذا جاء بمعنى المنع انه منعه على نفسه ولم يكن قاعده عامه للناس فهذا لا يدخل بمعنى التشريع لان التشريع كما قلنا لكم هو قاعده كليه هي قاعده قاعده كليه لا تختص بشخص دون شخص ولا بزمان دون زمان ولا بمكان دون مكان بل هي شرع عام للناس ويلزمون فيه ويعاقبون على تركه ويجبرون على فعله فهذا هو الشرع العام ولذلك حينما نقول بان الصلاه واجبه نقول بمعنى انها دين وان ان تاركها يقاتل ويقتل وانه يكفر كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاه صلاه العصر عصرا يوما فكانما وتر اهله واحاديث كثيرة وقال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع ايمانكم فاذا اذا كانت شرعا عاما فهذه تسمى ماذا تسمى دين ولا يجوز مخالفتها لان بمثابه القاعده الكليه بخلاف لو ان انسانا حرم هذا الشيء على نفسه فهذا ليس شرعا عاما للناس كلها بل ان هذا الانسان قد حرم هذا الشيء على نفسه فالتحريم قد يكون بمعنى التشريع العام وقد يكون بمعنى التحريم على النفس كحال ذلك الرجل الذي حرم اللحمه على نفسه او كما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم التسري بالنساء او اكل العسل او جمعه بينهما على خلاف بين المفسرين العلماء يقولون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم اللحم لم يحرم العسل على نفسه بل حلف يمينا الا ياكل العسل والا يتسرب النساء بمعنى انهم تنع فهنا يعني اطلق التحريم على الامتناع بمعنى انه حلف فاذا كان بمعنى الحلف بمعنى اليمين فيجوز اطلاق ان فلان حرم الشيء الفلان على نفسه قال والله لا اكل الاكل الفلان والله لا ادخل بيته فلان فيقال فلان حرم على نفسه بمعنى انه حلف ومنع نفسه والزم نفسه ان لا يفعل ماذا ان لا يفعل هذا الشيء وقد ياتي بمعنى انه حرم على نفسه التلفظ وقال حرام علي ان ادخل دار فلان او حرام علي ان ادفع لفلان او حرام علي ان افعل كذا قالوا هذا الشخص حرم على نفسه فان كان قد حلف على التحريم فعليه كفاره اليمين الا ان الامام مالك عليه رحمه الله قال يعني التحريم لا يلزم الشخص الا اذا حرم امراته على نفسه اذا حرم امراته على نفسه فالتحريم عند الامام مالك يكون بمعنى الطلاق وبمعنى المفارقه بمعنى الطلاق وبمعنى المفارقه وكذلك هنالك احكام شرعيه متعلقه في من حرم زوجته على نفسه بمعنى انه ظاهر منها وقال لها انت حرام علي كظهر امي او كظهر اختي فهذه فهذه يعني لها كفارتها فاذا هذه لو كانت كفرا لا محتاج الانسان الى كفاره بمعنى لو كان التحريم عاما تحريم عام يعني قاعده كليه للناس جميعا فعند ذلك يعتبر هذا التحريم تحريم شخصي تحريم شخصي فاذا التحريم يطلق عند العلماء يطلق على النذر اما النذر نذرا ان يفعل الا يقف مثلا ان يقف في الف... الا ياكل الطعام اذا حصل معه النوع الفلاني اذا حصل معه الموقف الفلاني حرم على نفسه الجلوس مثلا عده ايام من باب النذر انه نذر ان يجلس ان يقف في الشمس وان لا يقف هذا ايضا يسمى تحريما هذا يسمى تحريم وهذا التحريم يطلق يعني لا يعد تشريعا من الله مع الله جل وعلا وكذلك التحريم على النفس لا يعد تشريعا من الله جل وعلا فالاحتجاج بهذه الاحاديث ليس في محله والاحتجاج بهذه في هذه الايات ليس في محله انما التشريع المطلق هو الذي يعني كلامنا فيه النوع الثاني ما سنه الخلفاء الراشدين قالوا يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث العرباض بن سارية قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي قالوا اثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريعا زائدا من بعده للحكام وللخلفاء من بعده ومعلوم أن أقوال أهل العلم أنه يعني بعض الأحاديث ورد أن الخلفاء الراشدين من بعده أنهم أبو بكر وعمر بل إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء من بعدهم قالوا وبيّنوا أن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى التشريع هنا بمعنى أنهم أحيوا أحيوا ماذا؟ ما مات من السنن أحيوا ما مات من السنن استن عندما مثلا قال علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عن عن جمع الناس على امام واحد قال نعمه البدعه نعمه البدعه فقال يعني شيخ الاسلام ابن تيميه البدعه هنا المذكوره من باب اللغه من باب اللغه والا فحقيقه هذه الصلاه مشروعه قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثلاثه ايام والناس يصلون بصلاته والناس يصلون بصلاته ثم ترك جمعهم على إمام واحد أو ترك قيام الليل جماعة خوفا من أن تفرض عليهم خوفا من أن تفرض عليهم وبنوته صلى الله عليه وسلم زال المانع زال المانع وهو أن تفرض عليهم فقول عمر رضي الله عن نعمة البدعة فليس فيه شرع جديد وإنما هو شرع بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فهذا يعني الرد ردنا وعلى من زعم ان هنالك تشريعا او يجوز تشريع تشريع تشريع شرع الزائد مع الله جل وعلا او بعد احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المساله الثالثه وهي مساله المصالح المرسله مساله المصالح المرسله مساله المصالح المرسله هي مساله يعني نتكلم فيها ايضا العلماء منهم شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله ومساله المصالح المرسله ويسميها العلماء المرسل الخفي ويسميها بعض العلماء الاستصلاح ويسميها بعض العلماء المصلحه والمصلحه المرسله كما قال عنا شيخ الاسلام ابن تيميه وهي ان يرى المجتهد ان هذا الفعل يجلب منفعه راجحه ومجتهد يرى ان هذا الفعل يجلب منفعه راجحه وليس في الشرع ما ينفيه وليس في الشرع ما ينفي اذا المصلحه المرسله عند العلماء ما هي التي عرفوها قالوا هي ان يرى المجتهد ان الفعل ان هذا الفعل يجلب منفعه راجحه وليس في الشرع ما ينفي بالطبع من باب من باب الفائده عندنا شيء يسمى مصلحه ملغاه ومصلحه معتبره ومصلحه منفيه مصلحه ملغاه ومصلحه معتبره ومصلحه مرسله المرسل هو المتروك كما قال اهل العلم يعني حتى يعني بالمثال كما قلنا لكم يزول الاشكال بالمثال يزول الاشكال بمعنى المصلحه الملغى المصلحه المعتبره ما هي المصلحه المعتبره المصلحه المعتبره مثلا لو ان انسانا وطم امراته مثلا في شهر رمضان ما هي ال... ما ما هو الحل ما هو الحل الانسان يوطم امراته في شهر رمضان وكان عنده عبد فيجب عليه ان ان يعتق عبدا فان لم يجد فان لم يجد العبد ماذا يفعل يصوم شهرين متتابعين لا يعني لا يستطيع يتصدق لا يتصدق كذلك كفاره ماذا كفاره الظهار كفاره الظهار الان هذه تعتبر مصلحه معتبره ان الانسان لو انه كان لو انه كان عنده عبيد لو كان عنده عبيد فوطى امراته في شهر رمضان او في نهار رمضان او انه ظاهر من امراته او انه ظاهر من امراته ما ما, ما الذي اعتبره الشرع في هذا الموضوع اعتبر الشرع ان يعتق عبدا من عبيده عبدا من عبيده الان عندنا رجل صاحب مال ملك من الملوك كما حصل مع بعض حكام الاندلس ان بعضهم وط امرااته في نهار رمضان فاستفتى العلماء فافتى له بعض العلماء وقال له يجب عليك ان تصوم شهرين متتابعين سالوه لماذا قال اريد ان اردعه قال لان عنده اكثر من 1000 عبد اكثر من 1000 عبد ولو امرته ان يعتق فسيقع على امراته في كل يوم سيعتق في كل يوم عبد ولذلك امرته بما يسجره العلماء ماذا قالوا قالوا هذه مصلحه ملغى لغاها الشرع لغاها الشرع وانما امر الشرع ان يعتق لمن كان عنده رقبه اصلا الشرع امر هذا الشخص ان يعتق لمن كان عنده رقبه ولم يامر اصلا الفقير ان يعتق رقبه وانما امره للنظر لنظر اخر لا لكي يردعه فقط وانما نظر ايضا لمساله اخرى وهي هذه المساله ماذا المساله الاخرى يا يا الاخوه ان يعتق نفسا مقيده نفسا ماسوره فهذا في مصلحه اعظم وللعلم يعني دائما تجد الشح شح تجده ماذا عند الاغنياء للعلم بني ادم كلما كثر ماله كلما زاد حرصه وطمعه لو كان بني ادم واد من ذهب لتمنى ان يقول له واديا من ذهب ولو كان عنده واديان من ذهب لتمنى ان يكون له ثالث ولا يملا فاه ابن ادم الا التراب كل ما الانسان زاد ماله كلما ازداد حرصه كلما ازداد عمره كلما ازداد امله هذه قاعده افهموها دائما والعجيب الانسان عجيب من اعجب من اعجب المخلوقات فالان الشرعه ما راه ان يعتق رقبه سواء عنده 1000 او عنده 2000 لعل الفقير لو عنده رقبه سيدفع الرقبه ولا يهمه لكن الغني لو عنده 1000 رقبه مستعد ان يصوم شهرين متتابعين ولا ان تخرج هذه الرقبه من ماذا من عهدته ولذلك يعني اكثر المال الذي يجمع يجمع من ماذا من حرام او من حرص تجد هذا الرجل ما اصبح معه هذه الثروه وهذا المال الا من حرص يعني كما يعني ذكر الجاحظ يعني في كتابه البخلاء ان بعض الاغنياء البخلاء كان يعني اذا وصل الى يده الدرهم يمسكه قبل ان يضعه في الجراب ويقول له كم من ارض قطعت وكم من يد تناولتك وكم وكم كم وكم من يد اهانتك قال ف فخلد في هذا الجراب فان لك ان تقوم فلا تنام وان تدخل فلا تخرج وياخذ ويعني يعني يقدم يعني مقدمه لهذا لهذا الذهب فهؤلاء الناس حقيقه يعني صعب صعب اذا يعني ذاق طعم المال وذاق الطعم الاعبد ان تخرج هذه الاعبد وهذه الاموال من ايديهم ولذلك يعني يعني كما يعني جاء في الاثر ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعني قال حاولت يعني واجهدت مع نفسي انني كلما يعني اغتبت انسانا او ذكرت انسانا اناصوم يوما قال فوجدت نفسي اصوم وجدت ان نفسي يعني تقدر على ذلك ثم جاءت نفسي بان ان انفق بان انفق دينارا او درهما فابت نفسي فابت نفسي فالدرهم يعز على الانسان والمال يعز على الانسان فقضيه ابدال الحكم الشرعي من اعتاق الرقبه الى على الاغنياء على الى الصيام هذه مصلحه ملغاه هذه مصلحه ملغاه تبدال الحلال حرام والحرام حلال هذه مصلحه ملغاه اما المصلحه المرسله فهي التي لم ياتي فيها نص لا بحلال ولا بحرام فوكثير من ممن يزعم مصلحه المرسله في هذا الزمان حقيقته كحقيقه هذا الرجل الذي افتى لذلك الحاكم او لذلك الامير ان يعتق ان يتاني ان يصوم بدلا ان يعتق وانما هي مصلحه ملغى فيرتكب هؤلاء الناس الشرك والتشريع مع الله عز وجل والحكم بغير ما انزل الله بحجه ماذا بحجه المصلحه المرسله يقاتل المسلمين ويقاتل في صف الكفار ويقاتل اخوانه بحجه المصلحه المرسله وهي في الحقيقه هي مصلحه ملغى ولذلك يعني يعني كما ذكر شيخ الاسلام بن تيميه عليه رحمه الله ان القول بالمصالح المرسله جشرع من الدين ما لم يأذن به الله غالبا القول بالمصالح المرسله يشرع من الدين ما لم يعد به لا وغالبا قال وهي تشبه من بعض الوجوه مساله الاستحسان والتحسين العقلي والراي لكنه قال والقول الجامع ان الشريعه لا تهمل مصلحه قط لا تهمل مصلحه قط بل الله تعالى قد اكمل لنا الدين واتم النعمه فما من شيء يقرب الى الجنه وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم وتركن على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده الا هالك لكن معتقد معتقده العقل مصلحه وان كان الشرع لم يرد به فاحد الامرين لازم له الانسان قد يعتقد ان العمل الفلاني بعقله انه مصلحه لا يخرج هذا الاعتقاد عن احد امرين اما ان الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر يعني قد يكون الشرع هو مصلحه وبعقله قال هذه مصلحه فهذا الشيء اما ان الشرع دل عليه وهذا الناظر لم يعلمه بسبب عدم اطلاعه على تلك المسائل او انه ليس بمصلحه او انه ليس بمصلحه اذا الانسان لابد له ان يبحث في الشرع عن هذه المسائل بل شيخ الاسلام ابن تيميه قد ضبط هذه المساله ومن بعده ايضا الامام الشاطبي وأظنه قد نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مسألة المصلحة المرسلة حينما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الجامع الماتع وهو كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم قال والضابط في هذا والله أعلم لأنه يا أخواننا إذا لم تكن مصلحة مرسلة فيها يبدع القول بعض الناس مثلا أن الأصل في الأشياء اللي باحها مثلا يستدل مثلا على المظاهرات والاعتصامات ثم بعد ذلك يستدل المصلحه المرسله انتقل الان من قضيه الاباحه الاباحه اباحه لا نحتاج لا نحتاج الى اكل التفاح بادله لا نحتاج ان نقول اصل في جواز اكل التفاح ماذا المصلحه المرسله لانه اذا قلنا مصلحه مرسله انتقلنا من الاباحه الى ماذا الى الاحكام الشرعيه والعباده كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه اما واجبه واما مستحبه اما واجبه واما مستحب قال والوجوب والاستحباب يحتاجوا الى ماذا يحتاجوا الى دليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اذا القول بان هذه المساله واجبه او او مباء او او مستحبه هو نوع من انواع العباده والعباده تحتاج الى ماذا الى دليل شرعي وبالتالي الانسان اما ان يكون فعله بدعه واما ان يكون فعله ماذا سنه اما يكون بدعه او يكون سنه يقول شيخ الاسلام التيمي عليه رحمه الله قال والضابط في هذا والله اعلم ان يقال ان الناس لا يحدثون شيئا الا لانهم يرونه مصلحه اذ لو اعتقدوه مفسده لم يحدثوه فانه لا يدعو اليه عقل ولا دين المفسده لا يدعي لها لا عقل ولا دين فما رااه المسلمون مصلحه نظرا في السبب المحوج اليه نظر في السبب المحوج اليه فان كان السبب المحوج اليه امرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني اسباب قد يكون هذا السبب موجود ايام النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يوجد ايام النبي صلى الله عليه وسلم كجمع القران مثلا جمع القران هل كان يحتاج اليه في ايام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتاج الى جمع القران كان القران او الوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سنه يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنه بقول فان كان السبب المحوج اليه امرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا فهنا قد يجوز احداث ما تدعو الحاجه اليه قد يجوز احداث الحاجه احداث الحاجه ما تدعو اليه وكذلك ان كان المقتضي لفعله قائما مقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم معرض قد زال بموته زال بموته واما ما لم يحدث سبب يحوج اليه او كان السبب يحوج اليه بعض ذنوب العباد فهنا لا يجوز الاحداث فكل امر يكون مقتضى لفعله على عهد صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحه ولم يفعل يعلم انه ليس مصلحه وايضا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله او ننتهي من هذا الكلام ونلخص معنى قول شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله ان ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من احد امرين اما ان يكون وجد المقتضي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تكن الحاجه تدعو اليه يعني وجد المقتضي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تكن الحاجه تدعو إليه اوجد السبب تجميع القران ولم يحتاج ولم يحتج الرسول صلى الله عليه وسلم الى فعله كجمع القران مثلا فان هذا الشيء حصلت الحاجه الى جمعه متى حينما قتل القراء في حرب المرتدين طبعا دائما يا اخوان حرب المرتدين تاكل من المجاهدين اكثر مما تاكل الحرب مع المشركين والكفار الاصليين المقتله التي حصلت في عهد مسيلم الكذاب في القراء بالذات اكثر من 500 قارئ لم تحصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك دائما حروب المرتدين هي حروب غادره هي حروب منافقين هي حروب انقلابيه هي حروب غدر هي حروب طعن في الظهر ولذلك يعني خاف ابو بكر رضي الله عنه وعمر من اندراس القران فاخذوا يجمعون المصاحف ويجمعون القراءات وحصل هذا السبب المقتضي في عهد ابي بكر رضي الله عنه لان هذا فعله هذا شيء يعتبر هو من السنه يعتبر من السنه ولا يعتبر شرع زائد لا يعتبر شرع زائد الامر الثاني قالوا ان يقوم المقتضي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يوجد المانع يوجد المانع وجد المقتضي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي في الناس صلاه صلاه التراويح جماعه وجد وجد المقتضي فجمع الناس في هذه الصريه لكن وجد المانع خاف ان تفرض عليهم خاف ان تفرض عليهم فتركها ل... لماذا تركها تركها خوفا من ان تفرض عليهم ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي انقطع الوحي الان ليس هنالك تشريع زائد فزال المانع فاحداث ما وجد له المقتضى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد وجد المانع فاحداثه بعد زوال المانه بعد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من احياء السنه هو من احياء السنه ولذلك جمع عمر رضي الله عنه ليس للناس على قارئ واحد ليس من باب البدع ولا حجه لاهل البدع في الاحتجاج بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بل هو احياء لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال عنها صلى الله عليه وسلم ان سننا سنه في الاسلام فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه دون ان ينقص من اجورهم شيء فالان ما يوجد المقتضي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوجد المانع يعني وجد المقتضي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يوجد المانع ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير فعله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعه يصير فعله بدعه ولعلنا ان شاء الله في الدرس القادم يعني نعيد ونتكلم يعني شرحا وتاصيلا وتفصيلا في هذا الموضوع الاخير حتى يعني نفهمه يعني فهما صحيحه حتى يبقى الموضوع يعني مترابط ايضا البدع اصولها والتشريع اصوله ايضا قد يرجع الى الاحاديث الموضوعه على النبي صلى الله عليه وسلم مثل مثلا احتجاج بعض من يتوصل بالنبي صلى الله عليه وسلم باحاديث موضوعه عن ادم عليه الصلاه والسلام انه لما وقع في ذنبه سال الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم فساله رب العزه جل وعلا من هو كيف عرفته محمد قال يعني رايته مكتوبا على ركن العرش لا اله الا الله محمد رسول الله فهذه الاحاديث الموضوعه والمكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب لنوع هذه البدعه كذلك يعني بدعه الاماميه والرفض عليها احاديث موضوعه منها يعني احاديث تنسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف امامه زمانه مات فمات مات ميته جاهليه كذلك بدعه الاحباش في هذا الزمان او بدعه الجهميه انهم يحتجون بحديث يعني اصله صحيح ولكن زياده فيه موضوعه الحديث الصحيح اصله يعني كان الله ولا مكان ويزيد عليه روايه مكذوبه لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الان على ما عليه كان المساله يعني الاخيره وليست الاخيره لانه سنتكلم في المره القادمه ان شاء الله عن شبهه النجاة وشبهه يوسف عليه الصلاه والسلام حتى ننهي هذا الموضوع انهم يحتجون ايضا بحديث وابصه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم فقال يا وابص يا وابصه استفتي قلبك واستفتي نفسك البر مطمئنت اليه النفس واطمأن اليه القلب والاثم ما هاك في, في النفس وترددت صدر وان افتاك الناس وافتوك يقولون يعني هذا هو التشريع هو هذا هو التشريع والانسان مثل ما بيقولوا يعني قلبه دليله قلبه دليله هذا الحديث عليه كلام من العلماء لكن يعني تشهد له بعض الشواهد الصحيحه في هذا الموضوع لكن العلماء يتوجيهون لهذا الحديث توجيه لهذا الحديث يقولون ان كل مساله دائما تفتقر الى نظرين كل مساله تفتقر الى نظرين النظر الاول في دليل المساله في الحكم الشرعي قال هذه ليس للقلب مدخل فيه ليس المدخل القلب مدخل يا مثل قول الله جل وعلا وثيابك فطهر وثيابك فطهر فالان الانسان مطلوب منه ماذا ان يطهر ثيابه هذه للقلب ان يستتف الانسان في قضيه النجاسه يستتف قلبه وان يستتف الناس ليس هنالك استتفاء للناس ولا استتفاء للقلب قال لكن النظر الثاني في قدر هذه النجاسه يعني لو انسان وقع عليه بعض الرداس فالان يسال المفتي يقول المفتي للعام حتى العام يعلم يقول له النجاسه كثيره ام قليله اذا كانت قليله فهي معفو عنها فتجد حتى العامي بنفسه يقاضي يقرر ان هذا الشيء قليل او كثير فهذا يرجع الى ماذا الى اطمئناه هو الى اطمئناه هو اذا هذا الحديث نزل تحت ايش تحت هذا الموضوع ينظر في اي مساله ينظر في الحكم الشرعي انه يتردد بين المسالتين بين دليل هذا الحكم الشرعي والمساله الثانيه كما قلنا لكم في نطاق هذا الحكم كم القدر من النجاسه مثلا او في اليسير والقليل في هذا الموضوع عند ذلك الانسان يستفتي قلبه وينظر هل النجاسه قليله او كثيره هل اوصل هذه المساله الى المساله الفلانيه يعني مثلا بعض الناس مثل المراقب الشمس فينظر فيجد يعني يعني في داخل نفسه يرى ان الشمس قد غابت فلعلو ينتظر ثانيه او ثانيتين حتى اطمئن قلبه في هذه المساله وان شاء الله في المره القادمه ان شاء الله نعيد يعني نذكر يعني بما ذكرناه ونذكر ونفند استدلال هؤلاء الناس المشاركين في الحكم بغير ما انزل الله سواء مشاركين في الوزارات الكافره او المشرعين مع الله عز وجل بشبهتهم بشبهه النجاشي او شبه يوسف عليه الصلاه والسلام اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما تفرق فيه من حق باذنك انك انت تهدي من تشاء الى صراط المستقيم وجزاك الله خيرا على حسن استماعك